Bismillahi Roshma Niroshi Anayatasa alum. Aninaba ir Ariem Alavihum fi muhtalifun. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال وخلقناكم أزواجا واجعلنا نومكم سباتا واجعلنا الليل لباسا واجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الألفافا إن يوم الفصل كان ميطاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت ثرابا إن جهلم كانت مرصادا للطاغين مأبا لا بيسين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما مغصقا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلا نزيدكم إلا عذابا إلا للمتقين مفازا أدائِق وَأَنابَا وَكَوعبَاءْ رَابَو وَكَأ صَن دِهاقُ لا يسمعون فِيهَا فيِي هَاغْوو وَكِ اللابَ جز أَممِ الرَبّكَ عط